ما هو الذي ذكره الإمام رحمه الله في مسألة الجهاد من التحقيق متى يكون فرضا على الكفاية ومتى يكون فرضا على العين نعم إذا كان إسلام ظاهرا فهو فرض على الكفاية أحسنته وإذا كان إسلام إذا كان العدو ظاهرا على موضع كان القتال فرضا عن الأعيان إذا ظهر العدو على بلدة من البلدان يجب عليها الإسلام قتاله وإبعاده عن هذه البلاد التي سيطر عليها وهذا الذي سيكون الكلام عليه اليوم مسألة الجهاد وحكم الجهاد فالجهاد جهادان جهاد طلب وجهاد دفع وأما جهاد الدفع فالمسلمون مجمعون على أنه فرض عين على كل شخص رجل وامرأة بإذن أو بغير إذن فيجب عليه أن يقاتل في جهاد الدفع فإذا هجم العدو على بلاد الإسلام فيجب على من كانوا في تلك القرية التي هجم عليه العدو أن يقاتلوه فإن يكن لهم كفاية في بتاله ولم يستطيعوا دفعه فمن كان يليهم من البلدان مدافعون عن بلادهم وعن حوزة الإسلام وبلاد الإسلام فهذا هذا الدفع فالمسلمون مجمعون على أنه فرض عين على كل شخص رجل ومرأة بإذن أو بغير إذن فقال النووي فإذا داهم العداء بلده، وجب على أهل تلك البلدة مدافعة مدافعته على كل مستطيع قال فإذا داهم الأعداء بلدة وجب على أهل تلك البلدة مدافعته على كل مستطيع فإن لم يكن في أهل تلك البلدة كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية قاله النووي رحمه الله تعالى فهذا بالنسبة لي جهاد الدفع فيجب على كل المسلمين فرض عين عليهم ذكرا كان أو امرأة يجب عليها أن تدفع عن نفسها إذا هجم العدو على بلدها فيجب عليها أن تدافع إذا أرادها العدو تدافع عن نفسها عينا تعين على الجهاد تعين المجاهدين على الجهاد بما تستطيع فهي في جهاد سواء بطباخة أو بغير ذلك من تقديمه للمجاهدين فهي مجاهدة بهذا فيجب عليهم أن يتعاونوا جميعا على دفع العدو بما يستطيعون دفعه بما يستطيعون دفعه كل بحسبه يدفع هذا العدو ذاك بيقتالهم مواجهته وذاك بيعانة وتجهيز المقاتلين وغير ذلك حاصل أن جهاد الدفع فرض عين على الجميع وجهاد الدفع كما سمعته من كلام النووي فإذا داهم العداء بلده وجب على أهل تلك البلد مدافعته إذا داهم الأعداء بلدة من البلدان، وجب على أهل تلك البلدة مدافعته على كل المستطاع. فإن لم يكن في أهل تلك البلدة كفاية، وجب على من يليهم تتميم الكفاية. وجب على من يليهم تتميم الكفاية. وقد نص الفقهاء على كيفية تدرج الفرضية. نص الفقهاء على كيفية تدرج الفرضية. فقالوا أولاً على كل قادر من أهل البلد. ولم ولو لم يكن من أهل وجوب الجهاد أولا يكون جهاد الدفع واجبا على أهل تلك البلاد التي هجم عليها على كل قادر من أهل البلد ولو لم يكن من أهل وجوب, وجوب الجهاد كالمرأة ما هي من أهل وجوب الجهاد لكن في جهاد الدفع يجب عليها أن تجاهد وأن تدفع العدو بما يستطيع إذا دنا منها تقاتل ونصاع تقاتل أو تعين المجاهدين. وعين المجاهدين عن جهاد فإن لم تحصل بهم الكفاية وجب على من يليهم حتى يعم المسلمين في جميع البلاد فإن لم تحصل تلك البلد الذي هجم عليها العدو الكفاية وجب على من يليهم يتدرج إلى من يليهم حتى يعم في جميع ما استطاع الذي يليهم الذي يليهم حتى يعم في جميع أهل الإسلام أنهم انهم يقاتلون وفي جميع بلاد الإسلام يقاتلون هذا العدو وقال الشيخ الإسلام في بيان تدرج هذه الفرضية قال إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب الأقرب إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب الأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلد الواحدة بمنزلة البلد الواحد وقيد الحنابلة الوجوب العين في التدرج قالوا ابتداءا في هذه الحالة بمسافة القصر فمن كان دونها وجب عليه ابتداءا من كان دون نسافة القصر مثل نحن والديس حجم العدو على الديس فنحن الآن بيننا وبين الديس غير مسافة القصر يجب علينا وجوبا عينيا يجب علينا وجوبا عينيا ابتداءا ما نقول حد كفايا فيهم ولا ما فيه كفايا لا نحن نعتبر منهم نعتبر منهم ابتداءا يقول الحنابلة في هذه الحالة سنوات في فمن كان دونها وجب عليه ابتداء من كان دون مسافة القصر وجب عليه ابتداء بمجرد مداهمة العدو ومجرد مداهمة العدو لثلك البلاد فمن كان دون مسافة القصر من تلك البلاد يجب عليهم أن يقاتلوا العدو فإن لم يكن انتقل الوجوب على مسافة القصر فأكثر فإن لم يكن انتقل الوجوب على مسافة القصر فأكثر ينظر بعد ذلك المكلّه، أنت من الشهر إلى المكلّ المكلّ الشهر ما بينهم سافر القصر فيجب عليه بدءاً أنهم يدافعون عن أصحاب الديس، فإن لم يكن هناك كفاية فيها ولا أصحاب الذين ليسوا في مسافر القصر، فينتقل إلى أهل مسافر القصر فأكثر، وهكذا يتدرج إلى عدن إلى آخر ذلك فيجب عليه من يدفع هذا العدو يتدرج فيه، أول في أهل البلاد ومن دونهم في أهل البلاد ومن يليهم دون مسافر القصر. هؤلاء ابتداء يجب عليهم اكدام ثم بعد ذلك ينتقل إلى من إلى من كان في مسافة قصر وهكذا فأكثر فأكثر إلى آخر ذلك حتى يعم الجميع حتى يعم الجميع فيجب عليهم دفع هذا الصائب ودفع هذا الخبيث فهذا بالنسبة للتدرج في هذه الفريضة فريضة الجهاد جهاد الدفع يتدرج من سمعته أهل البلاد أولا الذين هجم عليهم ومن يليهم دون مسافة القصر ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسافة القصر فأكثر عند الحنابنة رحمهم الله فالحاصل هذا النوع واجب ولا يختلف أحد فيه من أهل الإسلام أن جهاد الدفع واجب يجوز التخلف فيه قال ابن قدامة إذا جاء العدو صار الجهاد فرض عين ووجب على الجميع فلم يجوز التخلف هكذا يقول رحمه الله إذا جاء العدو صار الجهاد فرض عين ووجب على الجميع فلم يجوز التخلف قال ابن تيمية وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه أحسن هذا فالعدو الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط، آه في شرط فيه لا تقول سأستأذن أمي، مستأذن أبي، ما في شرط في جهاد الدفع، لا يشترط له شرط من الشرط، بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلده. فهذا فرض كفاية وذلك الأول فرض فرض عين أي دفع الصائر الظالم الكافر فرض عين وطلب الظالم الكافر إلى بلده فرض كفاية وقال أيضا فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم هكذا يقول فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم وقال ابن حزم إن نزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا إن نزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا وهذا الحمد لله الذي حصل من بعض الخيرين من أهل السنة لما حصل على أهل السنة ما حصل في اكتاف في دماج فهب جل أو كثير من أهل السنة إلى تلك الأماكن دفاعا عن حوزة الإسلام وعن أعراض إخوانهم أهل السنة وهكذا أيضا في بلاد عدن فهب كثير من أهل حضرموت إلى تلك البلاد من السلفيين ومن غيرهم إلى تلك البلاد إعالة لأخوانهم ولسيما السلفيون كثير ذهبوا من هذه الأماكن كثير من أبناء هذه البلاد ذهبوا إلى هناك وعانوا إخوانهم بما يسر الله الإعانة لهم فيجب الجهاد ويجب دفع هؤلاء المجرمين البغاه المعتدين الصائلين على أهل الإسلام وعلى الإسلام فيجب على أهل البلاد تلك ثم من يليهم إن طلبوا الإعانة فيجب أن يعان هؤلاء الذين طلبوا الإغاثة وطلبوا طلبوا الإعانة يعانون من من يستطيع إعانتهم ولا سيمة إذا كانت الراية واضحة والجهاد واضح مثل جهاد الحوثيين لا يختلف فيه أحد فإنه من أفضل قربات جهاد هؤلاء كما يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال فالعدو الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعي فهو من أوجب الواجبات دفع هؤلاء المجرمين الكافرين من اليهود والنصارى والرافض الحوثيين هذا من أوجب الواجبات على الله عليه وسلم وإلا والله سيفسد الدين والدنيا عليه ولا سيم الحوثي الحوثي ما يترك الناس لا دين ولا دنيا ربما نصراني الخبيث النجس ربما يتركه تعيش وكم سيطروا على عدن بريطانيا كم جلس سنوات والناس تزدهر في الدنيا اشتغلوا ويعملوا يعملوا, يعملوا الناس تعمل وعداً الزهرت وظهرت فيها البنيان هذا البناء ظهر فيها والمعمار ظهر فيها والدنيا ظهرت فيها التجارة ما في أحد تعرضت إجارة أحد فلما جاء الخبيث الاشتراكي اهلك حرفه النسر صيفر على البلاد وعلى البيوت وعلى الأموال وقاسم الناس في أموالهم الناس شركاء هكذا الناس شركاء في الأموال في البيوت معك عمارة الدور أحد الدور مهولت للحزب ولقد دور واحد فقط وهكذا تعب الناس الله فلما جاءت الوحدة حصل ما حصل حصل ما حصل بعضهم طالب ما نسله وبعضهم أخذ حقه الذي قد أخذه الحزن طالبت أن أردت أموال الناس ردت أموال الناس وأما الحوثي فإذا سيطر على البلال فسيهلك الحرف من الناس ولا يبقين أحد شيئا بيده لا يبقين أحد شيئا فهم العاذ بالله معروفون منها بهذا الأمر من قبل ومن بعد فهم نفس الاشتراكي في إباحة الدماء والأموال ولا سيمة دماء المسلمين وأموال المسلمين فإنهم كما تعلمون من تاريخهم الأسود فهذا بالنسبة لجهاد الدفع الذي خرجنا به أنه فرض عيني على تلك البلاد التي هجم عليها ثم إن لم تكن فيهم كفاية فمن يليهم وهكذا يتدرج وهكذا يتدرج حتى يعم جميع المسلمين وأما جهد الطلب جهد الطلب معروف أن أهل الإسلام يطلبون أهل الكفر إلى بلادهم يذهبون من مسافة القصر أو دون ذلك يطلبون الكافرين إلى بلدهم لإدخالهم في دين الله سبحانه وتعالى أو لدفع الجزية أو لغير ذلك من الأمور فإن من أعظم الأمور التي جاهد أهل الإسلام الكافرين من أجلها إدخالهم في دين الله لا لأجل السيطرة على أموالهم ولا لأجل هذه الأشياء التي ربما يشوه بعض الزلادق الإسلام وأهله بمثل هذه الأشياء وإنما المقصد الأعلى هو ما جاء في الحديث حتى يقولوا لا إله إلا الله ومرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هذا هو المقصد الأسمى والأعلى لقتال هؤلاء الكافرين حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوا عصموا مني دمائهم وأموالهم فإن لم يقولوا زماءهم مباحة وأموالهم مباحة وأعراضهم مباحة كأن تبع للا إله إلا الله هي التي تعصمهم وبها تباح هذه الدماء لم يقولوها فهي المنار فإن أهل الإسلام إنما يقاتلون لأجل هذه الغاية ولأجل هذه العلة لا لأجل أموالهم ولكن أموالهم تباح تبعا لجحودهم لهذه الكلمة وعدم النطق بها فهنا تباح الأموال وإن إذا قالوها الحمد لله فهي عسمها لا إله إلا الله هذا إن شاء الله الذي يقال في جهاد الدفع حاصلوا ما سمعنا وأما جهاد الطلب فنهب الجمهور إلى أنه إلى أن جهاد الطلب فرض أو إلى أن جهاد الطلب فرض كفاية على الأمة بل رشد إجماع العلماء على أنه فرض كفاية هذا مذهب الجمهور ما في إجماعه لكن حكاه ابن رشد فذهب جمهور العلماء إلى أن جهاد الطلب إلى أن جهاد الطلب فرض على الكفاية على الأمة بل حكى ابن رشد إجماع العلماء على أنه فرض كفاية إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال إنه تطوع إلا عبد الله بن حسن فإنه قال إنه تطوع وقد نقل في المسألة قولان ضعيفان أحدهما أن الزهاد فاربعين وهو مروع سعيد المسيب وستدلوا بأدلة انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وهكذا قاتلوهم حتى تكون فتنة في نحو هذه الأدلة والقول الآخر أنه مستحب وهو منقول عن بعض العلماء ومنهم هذا الذي أشرني عبد الله بن الحسن وابن شبرما أيضا الثوري واختلفت الرواية عن ابن عمر اختلفت الرواية عن ابن عمر هذان قولان ضعيفان فقول الجمهور هو الصواب أنه فرض على الكفاية لهذا الطلب فرض على الكفاية جهاد الطلب وهناك قولان ضعيفان القول الأول أنه تطوع جهاد الطلب تطوع والقول الآخر أنه واجب عن الأعيان أنه فرض عن الأعيان وهذا قولان ضعيفان كما سمعته والذين يقولون بأنه مستحب هذا كما سمعت من قول عن عبد الله بن الحسن وابن شبرما وصفيان الثوري وابن عمر اختلفت رواية عنه والصحيح هو مذهب الجمهور أن جهاد الطلب فرض على الكفاية فإذا قام به البعض فقف عن الآخرين ومن الأدل على أنه فرض قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو قره لكم وكتب كما هو معلوم في القرآن بمعنى فرضة كتب عليكم القتال وهو قره لكم وهكذا قوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقوله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق هذه كلها فيها أوامر فتذل عن الفرضية وأنه فرض والدليل على أنه على الكفاية قوله تعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتبقه في الدين ولينذر قومه إذا رجعوا إليهم فتنفر طائفة الجهاد وطائفة أبقى هذا ما يدل على أنه على الكفاية وليس على العين كما قال بعضهم ولا أنه مستحب لأن الأدنة فيها أمر قاتلوهم حتى لا تكون فتنة قاتلوا الذين لا يؤمنون كتب عليكم القتال وهكرهم لكم هذا يدل على أنه فرض ومما يدل على على الكفاية هذا الفرض مثل هذه الآية التي سمعتها ما كان المؤمنون ينفروا كافه قال الشافعي علمهم أن فرض الجهاد على الكفاية من المجاهدين فعلمهم أن فرض الجهاد على الكفاية من المجاهدين وأيضا ما يستلل به على أنه فرض على الكفاية قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير عن الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عن القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسناء فضل الله المجاهدين عن القاعدين أجرا عظيما فالأية ظاهرة من أصرح الأدلة على أن جهاد الطلب فرض كفاية هذه الآية من أصرح الأدلة فإن الله أتنا على الجميع وقال وكلن وعد الله الحسنى القاعد والنافر كلن وعدهم الله سبحانه وتعالى الحسنى وفضل الله المجاهدين عن القاعدين أجر عظيم لكن هؤلاء أجرهم أعظم الذين نفروا في جهاد الطلب أجرهم أعظم والذين قعدهم على خير والله وعدهم بخير وأتنا عليهم سبحانه لكن الذين نفرهم أفضل منهم هذه الآية من أصرح الأدلة في الباب ووجه الاستدلال أن الله وعد القاعدين بالحسن كما وعد المجاهدين وإن كان ثواب المجاهدين أشرف وأجزل ثم قالوا ولو لم يكن القعود ولو لم يكن القعود عن الجهاد مباحا إذا قامت به طائفة لما وعد القاعدين بالثواب هذا واضح الدلالة ولو لم يكن القعود عن الجهاد مباحا إذا قامت به طائفة لما وعد القاعدين بالسواف فالله وعد القاعدين بالثواب في هذه الآية وقال كل ما الله العسنة وإذن كذلك ذكر ما ذكر من الدرجات فهذه الآية من أصرح الأدلة على أن الجهاد الطلب فرض على الكفاية وليس على الأعيان فعندنا الآن أدلة تدل على أنه فرض وأدلة تدل على أنه على الكفاية فيجمع بين هذا وهذا فيحمل ما دل على الفرضية على هذه الأدلة التي تدل على أن هذا الفرض إنما هو على الكفاية وليس على الأعيان كما زعم بعضه بجهاب الطلب فكم قولا في جهاب الطلب الآن ثلاثة أقوال الأول أنه فرض على الأعيان وستدلوا مثل هذا يفرو خفافا وثقالا إلى آخر من الأوامر أوامر هذه يستدلوا بها على أنه فرض على العيان التي يستدل بها الشخص على أنه فرض لكن على أو يستدل بها الجمهور على أنه فرض لكن على الكفاية طيب القول الثاني أنه تطوع والثالث فرض على الكفاية وهذا الصواب وهو قول جماهير العلماء وجهاد العين عبد الله وجهاد قص الدفع ما حكمه جهاد الدفع ما معنى جهاد الدفع؟ نعم دفع العداء جهاد الدفع أن يدفعوا العداء يهجم عليهم ويدفعونه وجهاد الطلب يطلبونه يذهبون إليه إلى بلاده فيطلبونه طلبا وأما جهاد الدفع هو المهاجم وهم مدافعون فما عقوه؟ أحسن دواجب عيني لا يختلف فيه أهل الإسلام أنه واجب عيني هذا هو خلاصة مسألة الجهاد وحكم الجهاد الجهاد جهادان جهاد دفع وهذا واجب على الأعيان وجهاد طلب وهذا واجب على الكفاية وهو قول جماهير أهل العلم وقد تقدمت المسألة لكن باسم إعادتها لأن طال العهد بها قال رحمه الله قوله تعالى قال الآية الخامسة والخمسون قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه عند من أسأله قتال فيه ما يعراب قتال فيه بدل بدل من أين نوع بدل بدل اجتمال أحسن فقوله قتال فيه بدل اجتمال فالسؤال إنما هو عن القتال وأما الشهر الحرام فهو معلوم ما عن الشهر الحرام قتال فيه أي هل يجتمل على هذا القتال هل فيه قتال فأجاب الله سبحانه وتعالى هذا الجواب أحسن ومثل أعجبني زيد علمه أعجبني زيد علمه هذا بدل اشتمال فزيد اشتمل على هذا العلم فالإعجاب إنما هو من العلم وليس من زيد أما زيد فهو دم ولحم مثل غيره ولكن الذي أعجبك هو علمه الذي اشتمل عليه زيد فهذا بدل اجتمال أن يكون بين البدل والمبدل منه وانتباط بغير كلية والجزئية قال رحمه الله الآية الخامسة والخمسون قولوا تعالى اسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به أي القتال فيه أمر عظيم وكبير وكبير من الكبائر يجوز القتال فيه لكن ما صنعتموه هذا أعظم عند الله سبحانه وتعالى معشر المشركين ما فعلتموه بأهل الإسلام من الصد عن سبيل الله أو بالناس من الصد عن سبيل الله والكفر الذي تلبستم به وكذلك الصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله وهم أولى به منكم وهم أولى به بالمسجد الحرام منكم أكبر عند الله من هذا الذي حصل لكم لأن هذه الآية يذكر بعض أهل التفسير أن لها سببا وهو أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث غزاة وبعث سرية إلى المشركين فمروا ببعضهم وقتلوه وكانوا الشهر الحرام وما كانوا يظنون أنه شهر الحرام. التبس عليهم، تبسا عليهم. وكان رجب وليس بجمادى آخر جمادى. وكان قتلوا في أول رجب وضلهم جمادى. فقتلوا هذا المشرك وهو من حضرم واحد، حضرمي أو كذا. قتلوا. علم يذكرون في سبب الاحتياج نظر هل ثبت أم لا. ثم قال محمد يزعم أن الشهر الحرام لا قتال فيه وبيننا وبينه عهد أنظر كيف فعل في شهر الحرام. سفك الدم في الشهر الحرام، فعيروا المسلمين بما حصل في الشهر الحرام، فأنزل الله هذه الآية. سأله بعد ذلك الصحابة، هل في هذا الشهر قتال وما فيش قتال؟ قال يسألونك عن الشهر الحرام مع قتال المشركين لهم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير، القتال فيه كبير من الكبائر أمر عظيم، ما إنجز القتال في الشهر الحرام، لكن ما فعله بكم أو ما فعله المشركون من الصد. عن سبيل الله والكفر بالله وكذلك الصد عن المسلم الحرام وإخراج أهله منه أي من المسلم هذا أكبر عند الله مما فعلتمه أنتم وهو قتل المشركين هؤلاء مع أنه يجوز لأنه في شعر الحرام لكن هم يفعلون العظائم ويعيبون عليكم مثل هذا كما في ذلك البيت من يذكره شكون إليهم خراب العرام فعابوا علينا الحم البقر هؤلاء يعبون قتل مشرك ليش يقتلون صاحبنا في الشهر الحرام وهم يفعلون العظائم انظر يفعلون العظائم وهذه عندهم سهلة هذه أمور سهلة الله. مثل أهل الراطل من قبل ومن بعد عندهم إذا رأوا شيء على أهل السنة شوفوا انظر يش يفعلها للسنة وهذا من جوز فانظر يشفعله وهم في اللواط وفي زناه وفي سريقه وفي شرب عياده بالله في شر لا يعلمه إلا الله لكن إذا رأى خطأ من السنة انظر يشفعله وهذا ليجوز حرام وي ينقلب مفتينا هذا الجهل وهذا ليجوز جوز وهو يقع في عضائي والعياذ بالله فهذا من قبل هذا الحال فإن أهل الباطل يتربصون به الإسلام وينتظرون أخطاءهم فإذا أو خطأ منهم شنعوا عليهم وهم كما ترون في الكفر بالله سبحانه وتعالى وفي الصد عن سبيل الله وعن بيوت الله هؤلاء الحوذيون هؤلاء الفجرة يسمون أهل السنة أنهم دواعش وأنهم يقتلون الناس وأنهم يفعلون وهم ما يرونه بسرنا في صناعهم بالناس مع أن أهل السنة ما هم حول دواعش أهل السنة متقيدهم يكتابوا سنة وأبعد الناس عن سفك الدم الحرام لكنظر أنهم إرهابيون وأنهم يقتلون الناس وهم يفعلون العظائم من الشرك فمدونه ويلصقون بها السنة مثل هذه الأشياء فالحاصل هذه الآية سببها ما سمعت فيما يذكر أهل التفسير أن المشركين عابوا على رسول الله أنه كيف يقتل في الشام الحرام؟ فأنزل الله هذه الآية وذكر أن القتال في الشام الحرام حرام، لا يجوز. أجابهم بهذا الجواب، لكن أنتم تفعلون جرائم أعظم من هذا تفعلونه.